جنونو يا جنين لسه ما عرف احنا مين جن جنونو يا جنين لسه ما عرف احنا مين بفقد طال الابصار جن جنونه وعقله طار لما شافوا لاد صغار من بلاط للبطار فرجو حاريت اليسمين من للبطار جن جنونه يا جنين أيو عرف النحلابين جن جنونه يا جنين يسين علمنا نموت وتحيا فلسطين نموت وتحيا فلسطين جدين هيو, هيو عرب يا جنين هيو عرف النحلامين احنا ابطال وابو وياسين جن جنونه يا جنين أيه عرف النحلامين جن جنونوا يا جنين أيه عرف النحلامين إحنا بطال الأقصى والشقاق وياسين إحنا بطال الاختيار علمنا أبو عمار علمنا موت تحيا فلسطين موت تحيا فلسطين حتماً ويعود كل اللجئين جن يا جني هيا عرف النحناني جن جنونه يا جني هيا عرف احنا بطال الأقصى شعبنا عيش عزاز يسمع شعبنا عيش عزاز يسمع شارو لمو فاز علينا ما بس يا حزين إيشك علينا ما بس ترجع يا حزين جن يا جنين أيو عفن نحن جن جنونو جنننا حق العودي اعلنا جن جنننا حق العودي اعلنا وطني الغالي ما بنساه بين فلسطين وطني الغالي ما مين بينسى فلسطين جن يا جنين حيوا عرف احنا يا مين اتاكر علمنا خالد اتاكر علمنا نموت وتحيا فلسطين نموت وتحيا فلسطين احنا جيل الثوره الجاي والرب بنصروا معاي احنا جيل الجاي والرب معاي يا رب ثبت خطاي نجدونه يا جنين, جنين. ايو عبد احلامي احنا ابطال الاقصار والشقاق يا سيم احنا ابطال الاقصار والشقاق يا سيم ابو جهاد علمنا ابو جهاد علمنا.